وَتَرَنَّ نَاسَ سُكَارَ وَمَهُمْ بِسُكَارَ وَرَأَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِرُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٌ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 إن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيره يوم القيامة عذاب الحرق ذلك بما قدمت يدك ذَلِكَ بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدرب سببا إلى السماء فليمدرب سببا إلى السماء ثم اللي يقطع فلنظر هل يذهب نكيده ما يغير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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِم مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيابُهُم مِنْ نَارٍ صَبُّ من ثوّر أسيم الحميم يُصهر به ما في بطونهم والجروء ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أي يخرجوا منها من عم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضامر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 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ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 لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم يوم فيقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوا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 كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 بغير حق إلا اي يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 فك أيم من قرية أهلَكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مجيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتِلُوا أو ماتوا لَرِزْقُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الرازقين وَاللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ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 الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلقانه وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب مَا قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يَصْطَفِي من الملائكة رسلا ومن الناس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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّتَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ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 هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير